موسوعه ن خلق الأرض ا ل م ا ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ف ل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 فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك ا انك بالوادي المقدس قوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى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 ا ن ك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترتا وما ك ل ك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أ ت و ك ا عليها و أ و ش بها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 إ ذ تمشي أ خ ت ك فتقول هل ادلكم على من يكفل فرجعناك الى امك كي تضر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا إ ن ن ا نخاف أ ن يفرض علينا أ و أ ن يضغى قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك ب آ ي ه من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 هذا إلى ساحران ان ه ذ ا إ لساحران ى يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ف ا د م ع و ا كيدكم سماتوا صفا وقد أ ف ل ح اليوم من استعلى ا قالوا و يا م س اما أ ن تلقي واما أ ن نكون اول من أ ل ق ى قال بل أ ل ق و ا ف إ ذ ا ح ب ا ن ه م وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم أ ن ه ا تسعى ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى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 فالقي السحره سددا قالوا امنا برب هارون وموسى قال اها منتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر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 و ا ل ب ا ت والذي فطرنا فاقض ما ان تقض ا انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آ م ن ا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر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 ولقد أ و ح ي ن ا إ ل ه ساء نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركهم ولا تخشى ف أ ت ب ع ه م فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 وما أ ع ج ل ك عن قومك يا موسى قال هم أ و ل ئ ك على أ ث ر ي و ع ج ل ك إ ل ي ك ر ب لترضى قال ف إ ن ا قد فتنا قومك من بعدك و أ ض ل ه م السامرين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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إ ل ي ن ا موسى قال يا هارون ما منعك اذ ر أ ي ت ه م ضلوا الا تتبعا أ ف ع ص ي ت أ م ر ي قال يا ابن أ م لا ت أ خ ذ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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنذلتها وكذلك سودت لي نفسي قال فاذهب ف إ ن لك في ا ل ح ي ا ة أ ن تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر إ ل ى الهك الذي ظلت عليه عائفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا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 و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أ م ت ى يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا ي ح ي ط و ن به علما وعنت الودور الحي القيور وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن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 ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما و إ ن قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا ابليس أ ب ا فقلنا يا آ د م إ ن ه ا ل ز و ج ك فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى ان لك أ ل ا تجوع فيها ولا تعرى و إ ن ك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وقفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وعصى آ د م ربه ف غ و ى ثم ارتباه ربه فتاب عليه وهدى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 ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا و ن ح س ر ه يوم القيامه اعمى قال رب لمحشرتني اعمى وقد كنت بصيرا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 أ َ ف َ ل َ م ْ يهد َِْ لهم َُْ كم َْ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا قبلهم ََُْْ من َِ القرون ُُِْ يمشون ََُْ في ِ مساكنهم ََِِِْ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََِ لايات ََ ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان لزاما و أ ج ل م س م ى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ق ل و ع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ولا تهدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا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 لقالوا ربنا لولا ارسلت إ ل ي ن ا رسولا فنختبع آ ي ا ت ك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متردس فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى